اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري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 ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير